حجیمهوم فالحايا ينجم حجیمهوم عاشور ما هو في الحاج حج يوم عاشون أتى عبد الله بن جعفر إلى أبي عبد الله الحسن في عرفة لما رأاه قد حل من إحرامه أبا عبد الله الناس يفيضون إلى عرفات وأنت خارج من مكة لما لا تكمل مناسك الحج وإذا باللسان أبي عبد الله يقول لا أنا حاج يا من في الحاج حاج معاش حاج يا في الحاج حج يوم عايشور وجسم الكعب والحجار نحري وحجر النب اسماعيل ذبح بني المبرو انا حشري ونشري في طف في فيها بحر واليوم حجه هي 17 فيها المر والمعركة والصفة الفستاط ونا الكعب والحجار ونا المحتاط وأمام بيتي في مناط بالغضري عندي ضحايا يا, يا, يا, يا, يا. أفضل الموجود في الكون عندي ضحايا محد حد ضحى مثلهم عندي ضحايا بكربل شبال كلهم هل تعاينهم ضحايا الغاضرية أبا عبد الله أخبرتنا عن شبان كربنا عن ضحايا كربنا فما حالك في ذاك اليوم يقول يقول وأبقى أنا كالطير مكسور الجناح من غير والي في تنف في ما لي مخيط ايها الحاج انت لا تلبس المخيط ايضا ابا عبد الله يقول انا لا البس المخيط اذا ماذا تلبس ابا عبد الله يقول ما لي مخيط غير داس الخ تخبي وصدري مكسر من اطواد الليل